السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل لكل أجل قدرا ولكل نبا مستقرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى آثارهم محسنا إلى يوم الدين اما أما بعد فهذا شرح كتاب الزيادة الرجبية على الأربعين النووية للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة مع ما احاط بها من مقدمة وخاتمة للمعتن بها صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وهو الكتاب السابع من المجموع في الصفحه والستين بعد 300 نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأولاده ولماشياخه ولالمسلمين قلتم غفر الله لكم في كتابكم زيادة الرجبية على الأربعين النووية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله زاد في الخلق ما زاد ومد بالتوفيق من استزاد أصلي وأسلم على رسوله محمد الفائز بالحسن وزاده وعلى آله وصحبه ومن له في مزيد الخير أما بعد فكتاب الأربعين في مبان الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي المشتهر بنسبته إليه من المختصرات الجامعة والدواوين النافعة الحاوية أمات الأحاديث النبوية قوله المشتهر بنسبته إليه أي في اسمه السيار فإن اسمه المشهور بين الناس الأربعين النووية أما اسمه الذي سماه به مصنفه فهو الأربعين في في مباني الإسلام وقواعد الأحكام هكذا ذكره هو في شرحه على صحيح البخاري فإنه ذكر في شرحه على البخاري أنه جمع كتابا مختصرا في جوامع الكلم النووي سماه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الاحكام وقوله الحاوية أمات الأحاديث النبوية أمات لغة في الأمهات فالامات والأمهات بمعنى واحد وذهب بعض أهل العربية الى أن الأمات جمع للأم لغير العاقل والأمهات جمع للأم في العاقل والمشهور عند أهل العربية التسوية بينهما فيقع كل واحد منهما موقع الآخر فأمات وأمهات جمع للأم للعاقل وغير العاقل نعم أسسه مبنيا على مجلس الأحاديث الكلية الذي أملاه أبو عمرو بن الصلاح فضمنها كتابه وزاد عليها زيادة حسنة وكانت عدة أحاديث المجلس المذكور ستة وعشرين حديثا فبلغت مع تتمة النووي اثنين واربعين حديثا ثم زاد عليها العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي ثمانية أحاديث فتمت خمسين حديثا خبر مجلس ابن الصلاح مذكور في بستان العارفين للنووي وجامع العلوم والحكم لابن رجب وساقه النووي بحروفه في كتاب بستان العارفين فإنه نوى بشأن الأحاديث الجوامع ثم ذكر أن أبا عمرو ابن الصلاح جمع جزءا سرد فيه الأحاديث الجوامع سماه الأحاديث الكلية ثم ساق النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين تلك الأحاديث التي وضعها ابن الصلاح جمعا في كتاب الأحاديث الكلية ثم أشار إلى زيادة عليها ذكر فيها بعض الأحاديث المذكورة من زياداته في الأربعين النووية ثم نشط بعد ذلك فألف كتابا مفردا هو الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام أورد فيه الأحاديث الكلية لابن الصلاح مع زيادته عليها فعده أحاديث مجلس ابن الصلاح المعروف بالأحاديث الكلية ستة وعشرون حديثا وبلغها النووي رحمه الله تعالى بتفصيل التراجم اثنين وأربعين حديثا وأما باعتبار العد لأفرادها فإنها ثلاثة وأربعون حديثا لأن الترجمة في الحديث السابع والعشرين في الأربعين النوويه فيها حديثان هما حديث النواس بن سمعان ووابصرة بن معبد رضي الله عنهما ثم زاد أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى على تلك الأحاديث في تراجمها ثمانية أحاديث فبلغ مجموع تلك الأحاديث باعتبار التراجم خمسون حديثا وباعتبار التفصيل واحد وخمسون حديثا لما تقدم ذكره من كون الترجمة في الحديث السابع والعشرين تشتمل على حديثين وهذه الأحاديث التي زادها أبو الفرج ابن رجب ذكرها مختصرة في مقدمة جامع العلوم والحكم فإنه أشار إلى ابتداء التصنيف في جوامع الكلم وذكر جماعة ممن صنفوا فيها حتى إذا انتهى إلى تصنيف النووي رحمه الله تعالى ذكر أنه مفتقر إلى الزيادة عليه وأنه يزيد عليه ثمانية أحاديث ساقها اختصارا في مقدمة جامع العلوم والحكم ثم أفردها بالذكر والشرح في آخر جامع العلوم والحكم نعم. وحامله على تقييد الزيادة أن بعض من شرح الأربعين النووية تعقب جامعها لتركه حديث الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه الجامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم فكان ينبغي ذكره فرآ يضم هذا الحديث إليها ويضم إلى ذلك كله حديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لانواع العلوم والحكم المستدرك بذكر حديث الفرائض هو العلامة الطوفي ففي شرحه على الأربعين الإشارة إلى مقصد الإلحاق والزيادة مع ذكر حديث الفرائض فإنه ذكر أن أحاديث الأربعين تبقى وراءها بقية من الأحاديث الجوامع ونوه برتبة حديث ابن عباس في الفرائض وهو الذي جعله الحافظ ابن رجب مقدم زيادته ثم اورد بعده سبعه احاديث نعم صلى الله عليه وإن من وصل الطارف بالتالد وإشاعة العلم الماجد الاعتناء بالزيادة الرجبية على الأربعين النووية حفظا وفهما وتقوية لوشائج الاتصال صعدتها مفردة في ربوة مباركة لم ينقص من سياقها نص بل زيدت فيه فوائد تنص وألحقت بها بابا في ضبط المشكلات وربما أدرجت فيها ابتغاء الإفادة ما هو من الواضحات فطاب قطافها وجادت ثمى قوله وإن من وصل الطارف بالتالد الطارف بتشديد الطاء ما حديثا والتالد بتشديد التاء ما قديما وقوله تقوية لوشائج الاتصال الوشائج هي الروابط جمع وشيجه وهي الرابطه والصله وقوله صعدتها بتشديد العين اي جمعتها مرتفعه وقوله في ربوه مباركه الربوه اسم لما ارتفع من الارض وبركتها لكونها من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقوله فوائد تنص أي تظهر وتوضح ومقصود قوله في هذه الجملة أن حشد هذه الزيادة الرجبيه في صعيد واحد يراد منه وصل العلم القديم وهو الذي جمعه النووي بالعلم الحادث بعده وهو الذي جمعه ابن رجب رحمه الله تعالى ليحمل المرء على نفسه في حفظ تلك الأحاديث جميعا مع العناية بفهمها فإنها من جوامع الكلم المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حقيقة بالاعتناء وجديرة بالإقبال عليها حفظا وفهما فمن رام أن يستفتح حفظ الأحاديث النبوية قدم حفظ الأربعين للنووي ثم أتبعها بحفظ تتمة ابن رجب وزيادته مع الاعتناء بتفهم معانيهما نعم الحديث الثالث والأربعون وهو الحديث الأول من الزيادة الرجبية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فليأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم هذا هو الحديث الأول من الزيادة الرجبية وهو الثالث والأربعين مضموما إلى الأربعين النووية وقد أخرجه البخاري ومسلم ولم يذكرهما المصنف باللقب الجامع لهما وهو متفق عليه لأن الإفصاح أبلغ في الإضاح فالافصاح عن المخرجين بذكر اسمهما أبلغ في التعريف بهما من ذكر لقب مصطلح عليه ربما خفي على القارئ فمن قرأ في حديث متفق عليه ربما لم يعي مقصد أهل الفن فيه فإذا افصح عن ذلك بقول أخرجه البخاري ومسلم صار بينا واضحا أن الحديث عندهما وفي الحديث أصلان جامعان يبينان أحكام الفرائض احدهما قوله الحق الفرائض باهلها أي اعطوا كل ذي حق فرض الله له ميراثه ما فرضه الله اعطوا كل حق فرض الله ميراثه ما فرضه الله فاصحاب الفرائض هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث. هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث. والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض؟ فلأول رجل ذكر أي ما تركت الفرائض؟ بعد استيفاء حقوق أصحابها فإنه يدفع إلى أولى رجل ذكر أي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق أصحابها فإنه يدفع لأولى رجل ذكر وذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله فكل رجل ذكر ذكر والمراد به أقرب رجل في النسب إلى الموروث أقرب رجل في النسب إلى الموروث وهذه الأولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبه. وهذه الأولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبه فالعصبة هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم. هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم. فإذا استوفى المورثون شرعا بفروضهم من أصحاب الربع أو النصف أو الثلث التلتي أو الثلثين. أو غيرهم ما لهم من حقوق ثم بقي بعد ذلك فضل من الميراث فإنه يدفع لعصبه الرجل وهم الأقربون منه نسبا واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم في القرابة على أقوال أصحها ما جمعه الناظم في قوله بنوة أبوة أخوة بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولا تتم بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولا تتم بدون همز وذلولا تتم فهؤلاء هم المرتبون بالقرب من العصبه في اصح اقوال اهل العلم والحديث المذكور جامع لنوعي الارث في المشهور عند اهل العلم فان نوع الارث هما الارث بالفرض والارث بالتعصيب الارث بالفرض والإرث بالتعصيب هذا قول جمهور أهل العلم وذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاق وارث ثالث وهم ذو الأرحام وهم ذو الأرحام وهو الصحيح قال الرحبي رحمه الله تعالى إعلم بأن ال إرث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم اعلم بأن الإرث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم وزدت بعده قولي هذا على المشهور عند الشافع هذا على المشهور عند الشافع وورث الأرحام قوم وورث الأرحام قوم فقنعي وخلت المنظومة الرحبية من بيان ميراث ذوي الأرحام وقد تممتها في منظومة اسمها التكملة الوردية للمنظومة الرحبية الحديث الرابع والأربعون وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم هذا هو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية وهو الحديث الرابع والأربعون مضموما إلى الأربعين النوية وقد أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه كسابقه والحديث المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع أنه يحرم ما تحرم الولادة أنه يحرم ما تحرم الولادة فما حرم بالولاده حرم بالرضاعه فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة والمراد بالولاده النسب والمراد بالولادة النسب فالام تحرم بالنسب وكذلك الام المرضع تحرم بالنسب فلو قدر ان احدا ارضعتهم راهه صارت أما له بالرضاعة فإنها تحرم عليه كما تحرم عليه أمه الأصيلة وهي التي ولدت وقل هكذا في سائر القرابات كالجدات والأمهات والأخوات والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضع والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضع، أي أقارب المرضع، أي أقارب المرضع. فإن أقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع. فإن أقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع. فإذا أرضعتِ مرأة احدا صارت قرابتها قرابه له فصارت امها جده له واما اقارب المرضع فلا صله لهم بذلك الا اولاده واما أقارب المرضع لهم بذلك إلا أولاده فاخوه المرضع لا يصيرون اولادا للمرأة التي أرضعت أخاهم والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع قبل الفطام هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمنه قبل الفطام هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح فلا يقع التحريم بالرضاع إلا إذا كان على الناعة المذكور من كون الرضاع خمس مرات وكون تلك الرضاعات مشبعات ووقوع ذلك الإرضاع في زمن الرضاع وهو السنتان قبل فطام الرضيع وليس المقصود بالرضعه التقام الصبي الثدي بل المقصود بالرضعه ما يقوم مقام الأكلة والوجبه وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي بل المراد ما يقوم مقام الاكله والوجبه فإذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل عدة مرات عد رضعة واحدة لأنه لا يقبل عليه إلا في حال الجوع فإذا شبع ترك الإقبال على الثدي فإذا أخذت مرضع ولدا ترضعه برهة من الزمن كعشرين دقيقة فالتقى ثم أطلقه ثم التقمه ثم أطلقه ثم التقمه ثم, أطلقه ثم تركه بالكلية لم تعد هذه ثلاث رضعات بل عدت رضعة واحدة فالرضعة بمنزلة الأكلة والواجبة من الطعام عند غير الرضيع فمتى تكررت هذه الهيئة خمس مرات عدت محرمة إذا وقع الإشباع بها هذا مذهب جمهور اهل العلم وهو الصحيح نعم الحديث الخامس والأربعون وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والبيت والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم هذا هو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية وهو الخامس والأربعون مضموما إلى الأربعين النوية وقد أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه وفيه ثلاث مسائل من جوامع الأحكام في الحلال والحرام المسألة الأولى أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والمسألة الثانية أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع فالمنفعة المذكورة في الحديث وهي طلاء السفن بشحوم الميتة ودهن الجلود والاستصباح بها محرمة تحريم البيع فالمنفعة من المحرم محرمة كبيعه هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح والمسألة الثالثة إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم ابطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم واسم الحيل عند الأقدمين مقترن بالاحتيال والمكر واسم الحيل عند المتقدمين مقترن بالاحتيال والمكر ولهذا ذمه السلف ولهذا ذمه السلف ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل، ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل، فجعلوها اسما لكل ما يتوصل بها إلى مقصود فجعلوها اسما لكل ما يتوصل به إلى مقصد، وصيروا من الحيل. حيلا ماذونا بها وحيلا منهيا عنها وصيروا من الحيل حيلا ماذونا بها وحيلا مامورا وحيلا منهيا عنها فينبغي ان تعي مورد اسم الحيل الواقع عند الاقدمين وعند المتاخرين لئلا تقع في الغالط عليهم فإن اسم الحيل في الصدر الأول كان اسما لما يذم من الوسائل المحرمة ثم اتخذ متأخر الفقهاء اسم الحيل لكل شيء يوصل إلى مقصود وجعلوا منه حيلة جائزة وحيلة محرمة باعتبار ورود الإذن بها أو عدمه على ما بصده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين وما يوجد في كلام السلف من دم كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني هو من إرادة النوع الأول الذي يغلب فيه التوصل بطريق غير مأذون به على أن من الأعدال التي اعتذر بها عن محمد بن الحسن الشيباني أن كتابه مما أدخل فيه أشياء دست عليه مما لم يكن رحمه الله تعالى يراها ولا يرتضيها وكانت حيلة اليهود كما في الحديث لما حرمت عليهم الشحوم أنهم أجملوها أي أذابوها حتى صارت ودكاً والودك آخره كاف هو ذائب الشحم والودك آخره كاف هو ذائب الشحم فكانوا يذيبون تلك الشحوم ثم يبيعونها ودكا ويأكلون ثمنها ومن عيون المصنفات النفعة في هذا الباب كتاب إبطال الحيل للحافظ ابن بطه وكتاب اقامه الدليل على بطلان التحليل لابي العباس احمد بن تيميه رحمهما الله تعالى فانهما كتابان نافعان في تمحكم ما يتعلق بباب الحيل نعم. الحديث السادس والأربعون وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية عن أبي بردة عن ابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فساله عن اشربه تصنع بها فقال وماهي قال البتع والمز فقيل لأبي بردة وما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشاعر فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري هذا هو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية وهو الحديث السادس والأربعون مضموما إلى الأربعين النوويه وقد أخرجه البخاري ومسلم معا وعزاه إليهما ابن رجب نفسه في شرحه جامع العلوم والحكم واقتصر هنا على عزوه إلى البخاري وحده والعزو بالاتفاق أولى لكنه ربما قصد اللفظ فإن اللفظ المذكور للبخاري فبهذا الاعتبار يكون ماخذه والأكمل في مثل هذا أن يقال متفق عليه واللفظ للبخاري لئلا يتوهم أن الحديث ليس عند مسلم ورتبة المنتفق عليه هي أعلى مراتب الصحيح وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أصل في تحريم المسكرات لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وهي كلية تحيط بشتات أنواع المحرمة أنواع المسكرات وتردها إلى التحريم لا فرق بين قليلها وكثيرها ومما ينبغي العناية به في فهم السنة النبوية الإحاطة بالكليات الواردة في الأحاديث النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم هنا كل مسكر حرام وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا كل معروف صدقه فهذه الكليات حقيقة بالتتبع والجمع ولا أقل من أن يستوفي الراغب بجمعها نفعا لنفسه وللمسلمين ما ذكره المصنفون في الأحاديث المرتبة على الحروف كالسيوطي في الجامع الكبير والصغير أو المتق الهندي في كنز العمال أو غير ذلك من التاليف فإن جمعها يوقف طالب العلم على جملة من قواعد الأحكام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد صنف بعض أهل العصر في كليات القرآن أي الواقعة باسم كل في القرآن الكريم كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وبقي أن يستكمل ما ورد في النحو من الكليات بجمع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسكر اسم لما غطى العقل والمسكرو اسم لما غطى العقل أي ستره وغيبه أي ستره وغيبه حتى تكون حال صاحبه كحال فاقيده وهو المجنون حتى تكون حال صاحبه كحال فاقيده وهو المجنون فإذا زال أثر المسكر رجع إليه عقله ولهذا سمي مسكرا لما فيه من التغطية فإن التغطية ترتفع ولا تبقى وقد كان هذا وصفا للمسكرات المتقدمة ووجد اليوم من أنواع المسكرات ما يزول معه العقل بالكلية ولا يرجع إلى صاحبه فإن من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا استدامه متناوله زال عقله بالكلية فلم يعد, فلم يعد اسم المسكر مقصورا على ما غيب العقل بل صار فيه ما غيب العقل وفيه ما أزال العقل بالكلية مع إدمان صاحبه ولم يكن هذا نعتا للمسكر فيما سلف ولا يختص اسم المسكر بالشراب ولا يختص اسم المسكر بالشراب بل كل ما وجدت فيه علته وهي الإسكار صار من المسكرات بل ما وجدت فيه علته وهي الإسكار صار من المسكرات ولو كان غير مشروب كالحشيش ونحوه نعم الحديث السابع والأربعون وهو الحديث الخامس من الزياده الرجبيه عن المقدام بن معد كريم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملاى ادمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم كلاه يقمن صلبه فان كان لا محاله فثنث لطعامه وثنث لشرابه وثنث لنفسه رواه الإمام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن هذا هو الحديث الخامس من الزيادة الرجبية وهو الحديث السابع والأربعون مضموما إلى الأربعين النووية وقد أخرجه الأربعة إلا أبا داود وتخريج النسائي له في السنن الكبرى وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة إليه كما سيأتي بيانه وإنما سوّغ للمصنّف ذكر الإمام أحمد مع أصحاب السنن مع الاستغناء بهم عنه أنه حنبلي ومن عادة الحنابلة أنهم يذكرون تخريج الإمام أحمد للحديث مع غيره وإلا فالجادة المرعية تقديم عزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما إذا كان فيهما، فإذا خل الصحيحان من الحديث عزي بعدهما إلى السنن فإن لم يوجد فيهما عزي إلى مسند الإمام أحمد فإن العزو إلى مسند الإمام أحمد مقدم على غيره من المسانيد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحديث المذكور عند أصحاب السنن إلا أبا داود فكان حقيقا اضطراح عزوه إلى المسند الأحمدي جريا على القاعدة المشكورة لكن شفع للمصنف في ذكره الإمام أحمد كونه اعني المصنف من الحنابلة فذكر إمامه رعاية لجنابه ومقامه عنده واللفظ المذكور للترمذي ونقل عنه المصنف أنه قال حديث حسن ووقع في بعض نسخ جامع الترمذي حديث حسن صحيح وإذا وقع خلف بين نسخ الترمذي التي بأيدينا فيما ينقل عنه من الكلام فإن الملتجا يكون إلى كتاب تحفة الأشراف للمزي فإن المزي رحمه الله تعالى أثبت كلام الترمذي رحمه الله تعالى من نسخ متصلة عنده بالسماع ثم هو يبين الاختلاف بينها إذا وجد كهذا الحديث فإن المزي لما ذكره قال وقال الترمذي حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح فيعرف من نقل المزي أمران أحدهما أن نسخ الترمذي مختلفة فيما ذكره من حكم على هذا الحديث والآخر أن المقدم عند المزي هو كون التلمذي قال عنه حديث حسن لأن المزي قدمه ثم قال وفي بعض النسخ حسن صحيح ولو عكس فقال قال التلمذي حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن كان المقدم عند المزي فيما ينسبه إلى الترمذي أنه يحكم عليه بأنه حسن صحيح وهذا الحديث اسناده المشهور عند أصحاب السنن منقطع مع وقوع التصريح بالسماع فيه فإنه من رواية يحيى بن جابر الطائي عن المقدام رضي الله عنه وقال فيه يحيى بن جابر سمعت المقدام إلا أن ذكر السماع غلط وهذا يقع في بعض الأسانيد فيتوهم من يتوهم أن هذا إثبات للسماع وهذا غلط بل هذه الألفاظ التي يذكر فيها السماع تكون غلطا من بعض الرواة كما قال الإمام أحمد في حديث مبارك بن فضالة عن الحسن قال غيره لا يذكر فيه السماع يعني عن الحسن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وهذا الحديث من هذا الجنس إلا أن الحديث المذكور يروى من غير هذا الوجه وقد صححه ابن حبان والحاكم رحمهما الله تعالى وهو حديث جليل في حفظ الصحة لاجتماله على الإرشاد إلى أصول نافعة تتصل بها هي ثلاثة أصول أولها أن شر وعاء يملأه الآدمي بطنه أن شر وعاء يملأه الآدمي بطنه فالتخمة قنطرة البطنه فالتخمة قنطرة البطنه والبطنه تذهب الفطنة فمن توسع في مطعمه ومشربه علته السمنه ففتحت عليه أبواب علل الجسد والروح فالجسد يتأذى بالجهد في هضم الطعام فإنه يعاني من ذلك شدة والروح تتأذى بما يتصاعد من الابخره من المعدة فيؤثر على الدماغ فيمنع المتسع في الأكل من الإفهام والتفهيم ومن اعتدل في طعامه دون إفراط ولا تفريط حفظ جسمه وروحه وكان محمد بن واسع رحمه الله أحد التابعين يقول من قلل طعامه فهم وأفهم من قلل طعامه فهم وأفهم لأنه إذا أفرغ البطن مما يزيد عن قدر الحاجة ولد ذلك فراغ القلب فيتهيأ من قوة القلب ما يعين على الفهم والإفهام بخلاف ما إذا امتلأ البطن فإنه يشق على العبد أن يكابد الفهم والإفهام والثاني أن ابن آدم يكفيه أكلات يقمن صلبه، أن ابن آدم يكفيه أكلات يقمن صلبه، أي يحفظنا قوته، وأصل الصلب ما سفل من الظهر، وأصل الصلب ما سفل من الظهر، والمراد به هنا هنا الجسد كله. من إطلاق الجزء وإرادة الكل تعظيما لقدره. وقوله أكلات بفتح الهمزة والكاف. ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. ويجوز أيضا ضم, مع ضم الكاف وسكونها. أي أكلات وأكلات وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل وجمع المؤنة السالم هنا مفيد التقليل بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحس ابن آدم بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحس ابن آدم أن يكفي ابن آدم لأن جمع المؤنة السالم يجيء للتقليل والتكثير معا لأن جمع المؤنة السالم يجيء للتقليل والتكثير معا ودلت القرينة الواردة في الحديث على إرادة التقليل وهي قوله بحسب ابن آدم أن يكفي ابن آدم والثالث أن الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا محالة فاعلا أن الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا محالة فاعلا ينبغي أن تنتهي إلى أن يجعل ثلثا لطعامه ينبغي إلى أن تنتهي إلى أن يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه يدعه ليتمكن من التنفس لأن البطن إذا امتلأ ضغط على الرئتين اللتين هما آلة التنفس فصار البدن كليلا تعبا في مكابدة التنفس بخلاف إذا ترفق العبد فأخلى ثلث بطنه ليكون ساعة ررئتين في أداء عملهما في التنفس والآكل له ثلاثة أحوال والآكل له ثلاثة أحوال أحدها أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته وهذا منهي عنه وهذا منهي عنه لمخالفته الأمر الوارد في قوله تعالى وَكُلُوا واشربوا وقولوا واشربوا فانه امر لتناول الاكل والشرب الحافظ لقوه البدن فانه أمر لتناول الاكل والشرب الحافظ قوة البدن ليقوم العبد بما أمر الله عز وجل به فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه فالنهي للكراهه، فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه فالنهي للكراهه، وإن كان يمنعه من أداء المأمور فهو محرم فالنهي للتحريم وإن كان يؤدي إلى ترك المأمور فالنهي للتحريم واضح المسألة؟ واضح؟ وبها يعرف حكم الامتناع عن الطعام مما يسمى بالإضرابات فإن هذا محرم لأنه يؤدي إلى تعطل العبد عن ما يجب عليه من المأمورات، فيحرم تخريجا على الأمر الوالد في الآية آية الأعراف ولبن سعد رحمه الله تعالى كلام حسن عند هذه الآية تحسن مراجعته والحال الثانية أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة دون زيادة وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث والحال الثالثة أن يأكل فوق ما يسد ورمقه ويحفظ قوته أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته وهذا له درجتان وهذا له درجتان الأولى أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه فيجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه وهذا جائز وهو المذكور في الحديث وهذا جائز وهو المذكور في الحديث والثانيه ان يبلغ شبعا يثقل به بدنه أن يبلغ شبعا به بدنه فهذا منهي عنه فهذا منهي عنه نهي كراهه ان لم يؤدي إلى ترك المأمور هذا منهي عنه نهي كراهة إن لم يؤدي إلى ترك المأمور ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور وبهذا يعلم تحرير مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي حكم الشبع وهو حكم الشبع فيصير الشبع إن كان بما يبقي ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه فهذا جائز وأما إذا كان شبعا يثقل به البدن فهو على التفصيل المتقدم فربما صار من الشبع ما هو محرم وهو الذي اشتد نكير السلف فيه فإن كلام السلف رحمهم الله تعالى في إنكار الشبع وذمه كثير مما يخالف حالنا اليوم وإذا قرأ المرء الآثار الوالده في كتاب الجوع لابن أبي الدنيا ثم رأى حالنا أنشد قول ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ولذلك أنصح كل من أراد أن يجيب دعوة قبل أن يذهب أن يقرأ شيئا من كتاب الجوع لابن أبي الدنيا نعم الحديث الثامن والأربعون وهو الحديث السادس من الزيادة الرجبية العبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصله منهن فيه كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم هذا هو الحديث السادس من الزيادة الرجبية وهو الحديث الثامن والأربعون مضموما إلى الأربعين النووية وقد أخرجه البخاري ومسلم وهو آخر الأحاديث المتفق عليها من الزيادة الرجبية وعدتها أربعة تصريحة وخمسة تحقيقا لما تقدم من كونه في حديث أبي موسى الأشعري عزاه إلى البخاري وحده وهو عند مسلم أيضا فالأحاديث المتفق عليها في زيادة ابن رجب هي خمسة أحاديث والحديث المذكور من أصح الأحاديث النبوية في عد خصال النفاق وهي أجزاؤه الجامعة له وهي أجزاؤه الجامعة له وتسمى شعب النفاق في مقابل شعب الإيمان وتسمى شعب النفاق في مقابل شعب الإيمان والمسرود منها في الحديث أربع خصال الأولى كذب الحديث لقوله إذا حدث كذب أي أخبر بخلاف الواقع أي أخبر بخلاف الواقع والثانيه إخلاف الوعد لقوله وإذا وعد أخلف أي لم يفي بوعده والثالثه فجور الخصومة فجور الخصومة لقوله وإذا خاصم فجر أي مال عن الحق عمدا واحتال في رده أي مال عن الحق عمدا واحتال في رده والرابعة غدر العهد لقوله إذا عاهد غدر أي نكسه ونقضه أي نكسه ونقضه والمتصفون بخصال النفاق نوعان، والمتصفون بخصال النفاق نوعان. الأول المتصف بخصلة منهن، المتصف بخصلة منهن، ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومثله من جمع إليها أخرى لكن لم يشرب الخصال كلها ومثله من جمع إليها أخرى لكن لم يشرب قلبه الخصال كلها والثاني المتصف بهذه الخصال الأربع كلها المتصف بهذه الخصال الأربع كلها فمن كن فيه كان منافقا خالصا والمراد به نفاق العمل والمراد به نفاق العمل وهو إظهار علانية صالحة مع إبطان خلافها وهو إظهار علانية صالحة مع إبطان خلافها فيصير الجامع لهذه الخصال الأربع معدودا من أهل النفاق العملي. فيصير الجامع لهذه الخصال الأربع معدودا في أهل النفاق العملي، وهو مما لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه مدرج يفضي إلى النفاق الاعتقادي. لكنه مدرج يفضي إلى النفاق. الاعتقادي فيوشك من أشرب قلبه هذه الخصال أن, يت أن يزول عن الإسلام إلى النفاق بإبطان الكفر وإظهار الإسلام وهذا معنى قول جماعة المعاصي بريد الكفر أي توصل إليه وتفضي بالعبد إلى الوقوع فيه فكذلك تكون هذه الخصال في النفاق العملي مدرجا موصلا إلى النفاق الاعتقادي اعاد الله وإياكم من ذلك نعم. الحديث التاسع الأربعون وهو الحديث السابع من الزيادة الرجبية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون عن الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح هذا هو الحديث السابع من الزيادة الرجبية وهو الحديث التاسع والأربعون مضموما إلى الأربعين النووية وقد أخرجه الأربعة إلا أبا داود وتخريج النسائي له هو في السنن الكبرى وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة إليه وإنما ساغى ذكره الإمام أحمد معهم لما تقدم من كون المصنف من أتباع مذهبه ولهم به اعتداد في عزو الحديث إليه أما ذكر ابن حبان والحاكم فلأنهما صحح الحديث بتخريجهما له في كتابيهما فيسوغ ذكرهما لما يفيد ذلك من صحة الحديث عندهما والمراد ب العزو للحاكم بالعزو العزوي حبان كتابه المعروف الأنواع والتقاسيم والمراد بالعزوي للحاكم كتابه المعروف المستدرك على الصحيحين وليس هذا اللفظ بعينه عند أحد من المذكورين وأقربهم إليه سياقا هو رواية الإمام أحمد لو أنكم تتوكلون الحديث بتائين وإسناده جيد وإسناده جيد ما معنى جيد نعم من ذكرها أين أي أحسن هذه من فوائد الملتقطه بالمناقيش مما ذكره الصيوط رحمه الله تعالى أن في تدريب الراوي أن اسم الجيد عندهم ما على عن الحسن وتقاصر عن الصحيح وهو في الحقيقة يرجع إلى نوع الحسن لكنه أعلى فأعلى الأحاديث الحسنة مرتبة هو الأحاديث التي يقال فيها جيد وهو حديث يبين فضل التوكل وعظم منفعته للعبد في حصول الكفاية له لقوله صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أي تخرج بكرة أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع ضامرة البطون من الجوع وتروح أي تعود في آخر النهار إلى أوكارها بطانا أي شباعا ممتلية البطون فلما حصل منها ما حصل من الغدو والرواح أدركت ما أدركت من الرزق وكذا العبد إذا كمل توكله حصلت, حصلت الكفاية له وذكر الرزق من أفراد الكفاية المطلوبة لأنه من أشد ما تتعلق به النفوس فإن العبد مفتقر إلى الكفاية في أنواع شتى منها قوته ورزقه ومنها صحته ومنها ذريته لكن ذكر هذا الفرد دون غيره لشدة تعلق نفوس الخلق فيه فمن توكل على الله عز وجل حصلت له الكفاية التامة العامة في كل شيء قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه في كل شيء في رزقه وفي بدنه وفي ذريته وولده والتوكل على الله شرعا هو اعتماد العبد على الله واظهار عجزه له هو اعتماد العبد على الله واظهار عجزه له والمأمور به في الحديث هو ايش مش المامور به في الحديث احسنت حق التوكل والمأمور به في الحديث هو حق التوكل لا التوكل المجرد وهذا نظير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقا تقاته، فإن حق التقوى غير التقوى، وللمفسرين كلام في بيان ذلك. أما هذا الحديث، فقل من نوه بالفرق بين التوكل وحق التوكل، والمراد بحق التوكل كماله، والمراد بحق التوكل كماله. فمتى كمل التوكل صار في هذه المرتبة المأمور بها، وفي الحديث أن تعاطي الأسباب والأخذ بها لا ينافي التوكل لما فيه من ذكر الغدو والرواح، لما فيه من ذكر الغدو والرواح، فإذا أخذ العبد في الأسباب لم يكن ذلك قادحا في توكله. قيل للإمام أحمد رجل يجلس في المسجد أو بيته ويقول يأتيني الله بالرزق، فأنكره وقال هذا رجل جهل العلم، ثم ذكر هذا الحديث يعني لما فيه من ذكر الأخذ بالأسباب وتقديمها. نعم. الحديث الخمسون وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية عن عبد الله بن مسلم قناه النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ هذا هو الحديث الثامن والأخير من الزيادة الرجبية وهو الحديث الخمسون مضموما إلى الأربعين النووية وبه كمل الزيادة بن رجب على الأربعين النووية وقد أخرجه الإمام أحمد كما عزاه إليه بن رجب وهو عند الترمذي وابن ماجه ايضا والعزو إليهما أولى مراعاه لمقام أصحاب السنن الأربع بعد الصحيحين ولعل ابن رجب رحمه الله تعالى عمد إلى ذلك ملاحظة لكون اللفظ المذكور هو لفظ الإمام أحمد لقوله خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ فعزاه إليه اعتناء باللفظ المذكور وكان الأولى أن يقول رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وساغ ذكر أحمد معهما مع الاستغناء عنه في هذا الموضع للحاجة الى اللفظ وقد أنشدتكم من قبل بيتين في هذا وما اتى في سته لا يعزى اكتبوها جميعا ذكرون وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها إلا لأمر عزى كلفظة أو قوة في سندي كلفظة أو قوة في سندي أو نقلنا لقوله المعتمد أو نقلنا لقوله المعتمد أي ربما ساغ ذكر من لا يحتاج إلى ذكره في التخريج لأجل الاحتياج إلى لفظه أو الاحتياج إلى ذكر تصحيحه كالعزو إلى ابن حبان والحاكم فيما رواه أبو داود مثلا فإن العزو إلى أبو داود مغن عما خرج عن السنن لكن إذا قال ذاكره رواه أبو داود والحاكم وابن حبان ساغى ذكرهما لأجل تصحيحهما الحديث وعزوا هذا اللفظ إلى الإمام أحمد صحيح مع اختصال عمد إليه ابن رجب فإن الحديث فيه عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علي الحديث هكذا هو في مسند الإمام أحمد فاختصره ابن رجب مقتصرا على آخره المقصود عنده وإسناده صحيح وخص ابن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائل أحاديث الأذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين وخص ابن رجم هذا الحديث بالإيراد دون بقية أحاديث الأذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين أحدهما قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به قول السائل المستفتي فباب جامع نتمسك به اي يحيط بأفراد كثيرة يحيط بأفراد كثيرة لنتمسك به في العمل والآخر قول المجيب المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أي طريا بأن تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل فما دام على تلك الحال فإن لسانه لا يزال رطبا لا ييبس فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر الله شرعا ايش ماذا معنى ذكر الله ايش مقصود به ال كلام الله باللسان التفكر كيف تعبر عن هذه تعظيمه يقول له هو اعظام الله وحضوره هو اعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما هو اعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما لأن أصل مادة الذكر عند كلام العرب موضوعة إما لإعظام الشيء ورفعه وإجلاله أو لاستحضاره وإشهاده فيكون ذكر الله عز وجل جامعا للأمرين أن ذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما فيكون الذكر إما بالقلب واللسان وهذا الأعلى أو بالقلب فقط وهذا الثاني أو باللسان فقط وهذا الثالث وذكر الله عز وجل نوعان أحدهما ذكر الله المتعلق بالخبر، ذكر الله المتعلق بالخبر، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب. فالنوع الأول ذكر الله المتعلق بالخبر هو نوعان ايضا فالنوع الأول وهو ذكر الله المتعلق بالخبر نوعان أيضا أحدهما ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه في أسمائه وصفاته في أسمائه وصفاته وهو قسمان الأول ذكره بالثناء عليه بها ذكره بالثناء عليه بها كالتسبيح والتحميد بقولك سبحان الله والحمد لله ونظائرهما والثاني ذكره بالخبر عن أحكامها ذكره بالخبر عن أحكامها كقولك إن الله يسمع الأصوات ويرى الحركات، كقولك إن الله يسمع الأصوات ويرى الحركات، والآخر ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه، ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه في قدره ومفعولاته، في قدره. ومفعولاته وهو قسمان وهو قسمان الأول ذكر آلائه وإحسانه وأنواع نعمائه ذكر آلائه وإحسانه وأنواع نعمائه كالسمع والبصر والمشي والثاني ذكر أيامه وعدابه وأنواع عقابه ذكر ايامه وعذابه وانواع عقابه كالصعقه والمسخ والخسف والنوع الثاني من نوعي الذكر والنوع الثاني من الذكر ذكر الله المتعلق بالطلب ذكر الله المتعلق بالطلب وهو نوعان ايضا أحدهما ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا وهو قسمان الأول ذكر أمره ونهيه بالعلم به ذكر أمره ونهيه بالعلم به أمرا ونهيا وإذناء ذكر أمره ونهيه بالعلم به أمرا ونهيا وإذنا كفرض الصلاة المكتوبة كفرض الصلاة المكتوبة وتحريم الخمر وحلي السمك والثاني ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا وإذن ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا وإذن كقولك إن الله أمر بإقامة الصلاة وحرم الزنا وأحلى السمك والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء. ذكر الله المتعلق بالطلب عملاً وجزاء وهو قسمان. الأول ذكر أمره ونهيه بالعمل به. ذكر أمره ونهيه بالعمل به مسابقة لأمره وفرارا عن نهيه. مسابقة إلى أمره وفرارا عن نهيه، والآخر ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه، ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه أجرا على امتثال المأمور، أجرا على امتثال المأمور، ووزرا على انتهاك المحرم المحظور. ووزرا على انتهاك المحرم المحظور هذا جامع شتات انواع الذكر ملتقطا من كلام جماعه من اهل العلم كابن العباس ابن تيميه وتلميذه ابي عبد الله ابن القيم رحمهم الله ومن تدبره وعى سعه رحاب ذكر الله عز وجل فمثلا طلب العلم هل هو من ذكر الله ما الجواب نعم مر معنا في إيش في العلم والتبليغ العلم به وتبليغه قال عطاء ابن أبي رباح مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله نعم احسن الله عليكم باب الإشارات إلى ضبط الفاضل المشكلات الأولى قوله في خطبة الكتاب للعلامة يحيى بن شرفين النووي بفتح الشين المعجمة والرأي المهملة من شرف الثانية قوله فيها أيضا قوله من شرف لألا يتوهم أنه شريف فإن اسم شريف أشهر من اسمي شرف. ثانية يقولون فيها أيضا وصلي الطارف بالتارد الطارف بتشديد الطع و هو حديثا والتارد بتشديد الطع و هو مستفيد قديما الثالثة قوله فيها أيضا لواشاعج بفتح الواو وكسل الهمزة وهي الروابط الرابعة قوله فيها أيضا صعدتها بتشديد العين المهملة الخامسة قوله فيها أيضا تنص بضم التاء المثنى الفوقانية أي تظهر السادسة قوله في الحديث الثالث والأربعين وهو الحديث الأول من الزيادات رجل ذكر رجل ذكر الذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله فهو صفة كاشفة لا تفيد تقيدا، فهو صفة كاشفة لا تفيد تقيدا، فكل رجل ذكر، فكل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجل، وليس كل ذكر رجل لأن صفات الرجلة فوق مجرد نعم السابعة قوله في الحديث الرابع والأربعين وهو الحديث الثاني من الزيادات الرضاعة بفتح راء وكسرها وذكر ضمها أيضا واللغة العلوية أولها ما معنى اللغة العلوية يعني الأعلى في اللسان فهي الأفصح وهذا من الألفاظ الموضوعة عندهم في درجات كلام العرب في الحكم عليها كما يحكم على الأحاديث يحكم على اللغات وهي درجات فإذا وجدت أنهم قالوا عن كلمة في ضبطها اللغة العلوية كذا يعني اللغة الأصح فيها هي كذا وكذا الثامنة قوله في الحديث الخامس والأربعين وهو الحديث الثالث من الزيادات فأجملوه بسكون الجيم يا ذابوه التاسعة قوله في الحديث السادس والأربعين وهو الحديث الرابع من الزيادات البتع بكسل الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قوله في الحديث السادس والأربعين أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات والمزرو بكسل الميم. الحادية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين وهو الحديث الخامس من الزيادات بحسب بسكون السين المهملة أيك فيه. الثانية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات أكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها الثالثة عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا من اللطائف وردت رواية عند أحمد وغيره لقيمات لقيمات وفيها ضعف لكن بعض أهل العلم استفادوا منها أن السنة تصغير اللقمة للآكل لأن لقيمات جمع لقيمة واللقيمة ما نزر وهذا وإن كان ضعيفا في هذا اللفظ إلا أنه ثابت من أحاديث فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن السنة هي تصغير اللقمة وعدم تكبيرها. ثالثة <تصفيق> عشرة قوله في الحديث السابع وأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء الرابعة عشرة قوله في الحديث التاسع وأربعين وهو الحديث السابع من الزيادات خماصا بكسر القايل مع جمع الخامسة قوله في الحديث التاسع وأربعين أيضا وهو الحديث السابع من الزيادات بطان بكسر باي المُحَدَّث في أول السادس عشر قنوط في الحديث الخامسين وهو الحديث الثامن من الزيادات كثرت بضم الثاء المثلثة وتفتح السابعة عشرة قوله في الحديث الخمسين أيضا وهو الحديث الثامن من الزيادات رطبا بسكون الطاء المهملة وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيم في مجالس آخرها ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دار للإسلام والسنة وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من شرح الزيادة الرجبيه. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع لمن كان سمع الجميع الزيادة الرجبيه بقراءة غيره. صاحبنا اكتب فلان بن فلان بن فلان. يكتب الاسم تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته اين محل من نسخته؟ اين الكتاب؟ في أولها وآخرها إذا ابتدأ الإنسان دائما درس يكتب بداية الدرس الأول مثلا يوم كذا وكذا بعد العصر فإذا انتهى الدرس يكتب بلغ نهاية المجلس الأول واكتب التاريخ فإن كان الكتاب كمل في مجلس واحد صار هذا توقيته وإن تعدد عدد هذا فيعرف بعد ذلك في كم قرأ ذلك الكتاب على شيوخه وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسنادي المذكور في محله هذا في منح المكرمات تقدم معنا والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد عصيم يوم يضرب على كلمة ليلة يوم الخميس خامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة أربعين وثلاثين بعد الأربعمائة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم